ألم يأتكم نبع الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا, فقالوا بَشَرٌ يَهْدُونَنا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى الله وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لنْ يُبعَثوا قُل بلى وربي 119. بما عملتم وذلك على الله يسير 110. بالله ورسوله والنور الذي والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب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 ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار, أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس لمصير والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما اصابن مصيبه الا Wa tym momencie, gdy przyjdziecie do nas, to nie będziecie mieli miejsca w tym momencie. Nie على mieli miejsca w الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم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 ما استطعت وسمعوا وأطيعوا وأنفقوا وأنفقوا فأولئك فأولئك إن تقرضوا الله ان حسنا لكم, ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادات